ان يوما الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوما الفصل ميقاتهم اجمعين يوما لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم منصرون يوما لا يغني مولا عن مولا من رحم الله إِلَّا نَصْرَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ طَعَامُ فِي بُطُونٍ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي غور لي الحميم غور لي الحميم خذوه فاتلوه الى سوال الجحيم خذوه فاتلوه الى سوال الجحيم ثم صب فوق راسه من عذاب الحميم ثم من عذاب الحميم رَبُّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ رَبُّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ ابَامَ كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ في نَعِيمٍ آمِنٍ إِذًا نَعِيمٌ وَعُيُونٌ إِذًا نَعِيمٌ وَعُيُونٌ يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يَلْبَسُونَ كَذلِلكَ وَزَجنهُ بحور النين أذلِكَ وَزنهُ بحول النَّ يدعون فيِيهكُّ فكهَة آمين يدعون فيِيهذكُ فكهَة آممين لا يَذقُون فيِيه الموتَ إَِّ إلا المَوتَةَ الأُول فيها الموت الا الموت الاولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم اظلما لربك اظلما لربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فانما يستظله بنسانك لعلهم يتذكرون لا يسرنهم بذلك علهم يتذكرون ترتقب انهم مرتقبون ترتقب انهم مرتقبون